بسم الله الرحمن الرحيم اذا انزلت الارض انزالها فاخرجت الارض اشقالها فقالت الانشلام لما لفا يومئذ تحدث اخبارها لئن ربك او حالنا يوم اذ يظهر لا تشادني يروها عما لهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرب ومن يعمل مثقال ذره شرا يرب